السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي وسلم على أسرف الأنبياء وإمان المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام وأحمد الله تعالى أن هذا اللقاء المسجد معكم أشكر لكم تواصلكم أشكر لكم ما يصلني أيضا من رسائلكم أشكر لكم أيضا الدخول إلى المنتدى منتدى مسافرون أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد ونجعلن وإياكم مباركين أينما كنا أيها الأحبة الكرام نحن اليوم لا نزال في الكلام عن هم الليل وذل النهار كما سماه لقمان الحكيم رحمه الله تعالى تعالوا نتكلم عن ما دخل كثيرا من البيوت حتى أرهق أربابها وربما أحدث مشاكل بينهم فعالوا نتكلم عن أمر لحق بعض الناس حتى دخل إلى أجسادهم حتى ربما أدخلهم إلى المستشفيات صار عنده ارتفاع في الضغط ارتفاع في الكوليسترول مشاكل في الجلطات وما شابه ذلك تكلمنا في حلقة ماضية عن الدين وعن الاستدانة عن تساهل الناس بالديون تكلمنا عن أسباب ذلك تكلمنا أن بعض الناس ربما يكون معه احيانا الفيزا وما دام أن شركة الفيزا تسدد مباشرة فيتساهل بذلك ويبدأ أحيانا كثيرة يأخذ من البقالات يأخذ من الأسواق يعني بضاء معينة وهو يعلم أنه لن يسجدها فيسدد عنه لكنه لو لم يكن معه مال لم يستطع أن يشتريها ثم بعد ذلك لا يزال يلحقه الدرهم فوق الدرهم والألف فوق الألف حتى ربما دخل السجنة بسبب ذلك تعالوا نتكلم أيضا عن اضافات حول هذه المسألة وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجد بمسألة الدين ويحذر من أن يتساهل الإنسان بالاستدانة الجارات بينهن وبين بعض هذه استدانة من هذه خمسين ريال واستدانة من الثانية مئة ريال استدانة من فلانة ربما ثوبا او, أو مالا أو استدانة منها قطعة ذهب أو شري ثم بعد ذلك لم تردها إليها بتعود الإنسان على هذا ربما أصابه نوع من الشرح حتى أصبح كالذي يشرب من البحر فيملأ بطره ولا يروأ فيؤدي به ذلك إلى مشاكل تكلمنا عن كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت بين يديه جنازة ليصلي عليها فأل اول سؤال قال أعليه دين قالوا نعم يا رسول الله قال كم قالوا ديناران فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ثم تركه ليذهب يعني ما دام عليه دين ولم يسدد قبل موته ولم يترك مالا من تركة يمكن أن يسدد الدين من خلاله ما أصلي عليه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ترهيبا لفعله وتحذيرا للناس من أن يفعلوا ويتساهلوا مثله قال أبو قتاده يا رسول الله الدين راني عليه قال حق الغريم وبرئة جمة الميس قال نعم حتى سددهما أبو قتاده من غد فقال له عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلده يحتاج نتكلم ما هي آداب الدين ما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بتوثيق الدين ما هي آداب المقرب وآداب المقترب وماذا أفعل إذا سلفت إنسانا ولم يرد علي مالي هذا ما سنتحدث عن في حلقتنا فيسعدني أن تبقوا معنا ما هي الآداب الشرعية التي ينبغي أن نتمثل بها عندما نريد أن ندين للآخرين أن نعطيهم مالا وهذا أنا يعني لا أشجع عليه كثيرا إلا إذا كان وثقته توثيقا شرعيا او إذا أردنا أن نستدين عياذا بالله من ذلك بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام كان جاء عنه عدد من الأحاديث أنه كان يستعيد بالله تعالى من الدين يقول الله مني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لا جعله عليه الصلاة والسلام قريلا للفقر وجعله قريلا للجبل اللي هو ضد الشجاعة ويستعيد به عليه الصلاة والسلام في أثناء دعاء خوفا من أن ينزل به حاجة سدعوه إلى أن يضطر أن يستجين من الناس طيب ما هي الآداب أو تعال نقول الأحكام الفقهية التي إذا أردت وأن أستجين أنا مطالب أني أفعل ماذا شروط شروط معينة ممتازة أول هذه الشروط كما قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا ها يا رب مداء ماذا تريد منا <تصفيق> إذا تداينتم بدين أولا إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمر الذي عليه الحق وليستق الله ربه ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ذكر هنا عددا من الأشرط اول شيء إذا أنا أردت أني أسلف واحد فلس مثلا جاني أحمد وقال والله يا شيخ أنا أتزوج وكذا واحتاج دين عشرة تلاف ريال أقول طيب ما في مشكلة هذه ورقة ذاك الخير وهذا قلم أفشر أعطيك العشرة تلاف ريال بسم الله الرحمن الرحيم في يوم كذا تاريخ كذا استدانا أحمد هتان من محمد العريف مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال شم. أول شيء أثبت كم مقدار المال ما أقول استدان منه مالا ما وعاعده أن ما استدانا لازم بي. أول شيء مثل ما قال الله تعالى تداينتم بدين لابد أن أثبت كم مقدار المال ثم قال تداينتم بدين إلى أجل مسمى لابد أن أكتب الوقت الوقت, الوقت الذي إيش اللي ترجع. أحسن تترجع فيه الفلوس م. فأكتب مثلا على أن يستدده خلال ثلاثة أشهر في موعد أقصى مثلا تاريخ كذا وكذا طيب هذا الشر الثاني تمام. كذلك لا بد أن أبين العملة التي استدان بها ما أقول استدان عشرة آلاف عشرة. أكتب ريال أكتب يورو أكتب... ربما استدنت بي مثلا رئيسني في لندن صرضا وبعدين قلت يا شيخ محمد أنا بتزوج وراجع بكرة الأهلي عطني عشرة ريال فكتبت أنا ونحن في لندن واستدان مني عشرة آلاف ومشيت ثم جئت المحكمة وقلت هذا عشرة آلاف باون. جنيه سرليني يعني يضربها في خمسة ولا سمسة لعبها او مثلا في فرنسا ولا غيرها ولا ألمانيا وحطي تابليورو ولا في غيرها ولا مثلا كنت أنا وياك فرضا في كتبت مثلا 10 ريال بعدين جئت و لك أنا 10 ريال عماني الريال العماني 10 ريال سعودي قلت له لا ياخي إلا 10 آلاات ريال يمني مثلا هو أقل من ريال سعودي لابد انك تثبت ذلك حتى ما يحصل مشكلة وترى يا جماعة كثير من المشاكل التي في, في المحاكم اليوم انا احيانا ادخل في حل بعض المشاكل او اجلس احيانا مع بعض زملائنا القضاة كانوا متخرجوا معنا من الشريعة قبل سنوات فيحدثني ان احيانا عدم مضوح العقود بين الناس التي تجعل للمتساهل طريقا اذا ارادني تلاعب اذا ارادت لاعب جاء نظر قال عشر تلاث ريال آخر ريال لا أقصد ريال كذا أنا أقصد شهر من السنة هذه أحسن قال يسددها بشهر شعبان طيب شهر شعبان متى؟ شهر رمضان رمضان أي سنة أي سنة, سنة هذه ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها لا أردت كل وقت واضحا ثم أيضا أن يشهد كما قال الله تعالى سهدين. وستشهدوا شهيدين من رجالهم رجال. إن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان أنه يقول والله تعالى يشهد عليك فلان وفلان وانا لاحظت سبحان الله في احيان كثيرة يأتي بعض الناس مثلا ويريد استدين مالا فاقول لم تبتشجده قال ابد شهرين هو عندك م. اكيد قال كلام الرجال اكيد شهرين هو عندك اقول خير ان شاء الله واخذ ورقة اكتب قال ماذا ستكتب اكتب انك اشتددني خلال شهرين قال يا شيخ ما بيننا اوراق م. اقول يا حي النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك والله عزل يقول ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم أقصط عند الله أعدل وأقوم للشهادة يكون شهادتك واضحة حجة قوية, حاجة قوية. قوية. حاجة وأدنى أن لا ترتابوا ما تقول يعني أدنى أن لا تشكوا ما يقول لك مثلا لا يا كانت عشر ألاف تقول لا يا ابن الناس يسمعشر قال قسم بالله عشرة تقول يا أخي اثنع عشر لو بينكم ورقة صحيح. ما يجري تكلم أحسنك تحلم ولا هو يحلم عرضوا لهذه الورقة بيننا اكتبها لذلك أنا أوجه حقيقة كل من يسمعنا الآن حقيقة يعني حتى يأخذ زوج مع زوجتها لا تخجل جاء عندها قال يا مفلان كيف الحال والله أنا أحبك ونتي أحب, أحب واحدة عندي في العالم اي لازم المقدمات الحلوة قالت <تصفيق> الله يسلم قالها لها والله احتاج ثلاثة خمسين طيب ضع تقيها في الشيك وطور الشيك واكتب أنك السلم قال لا لا بلا الشيك هتخليها كاش أو ربما تلاعب عليها بالسلام معين وأخذ ذهبها وباعه ولم يثبت ذلك من شلال أوراب من المهم يا جماعة مثل ما قال الله تعالى ولا أتسأموا أن تكتبوه لا تترجدوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا أسلفك ريال ولا أسلفك مليون إلى أجله إلى الوقت الفلان ذلكم أقصد عند الله وقموا الشهد تشهدوا شهدين يكون رجلين الشهداء يشهد فلان وفلان يوقع أو إذا لم يكن رجلان فرجل رجل وامرأتان سيكون المجموع ثلاثة رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أنتظر لي إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا بد بالمناسبة في, في شهداء هؤلاء أن يكون الشاهد قالوا أن يكون عاقلا يعني يعتل الكلام ما يقول والله عنده واحد سفيه تعالي شهد علينا قالوا أيضا أن يكون بالغا أنه إذا كان صغيرا أبو عشر سنوات تسع سنوات, سنوات, سنوات, سنوات. على هذا لم يشترق أهل العلم في الشهادة على المال أن يكون مسلما لو عندك مثلا واحد على أي دين كان لكنها عاقل و... من, أهل الكتاب. يعني... من أهل الكتاب أو من غيرهم أيضا لكنها عاقل وعدل وأيضا فاهم ولا تشك أن في أمانته صحيح. ويوجد من غير المسلمين الناس عندهم أمانة وعندهم ثقة فيجوز أن يشهد على ذلك صحيح. يشهد أن فلان استدان من فلان مبلغا فلان وينبغي أيضا اليوم توثيقة بالطرق ال... ال... حديثة. الحديثة حديثة. يعني مثلا توثيقة بشيكات مثلا صور الشيك يوقع السلامة وأصل الشيك إلى غير <تصفيق> يعني حتى يخذ تضبط هذه المسائل ولا يتلعب الناس بها طيب تعالوا نتكلم عن آداب المقرض وآداب المقترض لاتخلوها <تصفيق> بعد الفاصل <تصفيق> هذا هو الأحبة فاصل قصير سمنعود إليكم لإذن الله سعادة تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم أيها الأحبة ما هي الآداب الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها المقرض وأن يلتزم بها أيضا المقترض تظهروني بشيء ولا أعطي اللي عندي أداب دعونا نبدأ بآداب المقترض أنا لما أريد أني أقترض من إنسان ايش الاداب اللي لازم اتادب بها انه مثلا اديها في الوقت المحدد أحسن. لا التزم بالوقت المحدد م. واني ما اتي واعطيه اراه اقول اخر الشهر وانا في نفسي الله ولا تشمها آخر الشهر الوعد بعد سنتين صفنيه مثلا م. النية م. من البدايه انا من البدايه اتي واكون صريح معه اقول شكرا فلان انا ان شاء الله ساعطيك اياها اخر الشهر لكن اذا صار لي ظرف اقصى شيء اني اعطيك بعد شهرين اول شيء اني اكون جاهز في تحديد المواعيد اه بعضهم مثلا انا الان مزنوق يعني مرة فاجي اقول لك يا عبد الرحمن سلف لي الان مئة ريال وابشر بردها لك نسان <تصفيق> يعني لانه <تصفيق> انا لانه محتاج لأن لا يعني اقول لك اكراميه من عندي انا لانك في الوقت هذا فتعطيك 100 بعد فراشف احمد هو اذا كان ان تقولت ذلك يعني من البدايه هذا صربه ما لكن انا ساوجهها لك توجيه اخر يعني مثلا لو أنا جئت استلفت منك عشرة آلاف أنا عطلتك أنك تستفيد بها العشرة آلاف كان ممكن أنك تشتري بها أرض تشتري بها شيء تحطها في أسهم وتزيد سمع. فأنا عطلت منفعتك لها فلما جئت أسددك بعد سنة من السنة أني أزيدك أعطيك مثلا 11 ألف أقول الله لك أنها عشرة آلاف وأيضا هذه هدية مني ألف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاءا خيركم أحسنكم قضاءا لكن ما يجوز في البداية آتي وأ ارجع لك 200 ولا ازودك شوي لا. لكن السنه اني أزيد بعد ذلك كذلك من اعطوني الادب او اعطيكم انا خذ هذا الادب من اعظم اداب المقترض الا اقترض الا بقدر الحاجة انا أحتاج 1000 اقترض 1000 ما اقول والله فلان تعذر اقترض لي 1500 يا جماعه اي وكذلك الا اعالج الدين بدين يعني مثلا فلان مثلا يطلبني فلوس وجاء قال لي سددني اكسرت علي تأخرت علي فانحرج وأذهب وأستدين من فلان فلوس وأبدأ أعطي هي وربما فلان هذي يطلب 5-3 أذهب وأستدين 6 ألاف وحط ألف مصروف وأعطي هذا 5 ثم لحقني 6 ثم زادت وعشرة أيضا لا أعالج الدين بدين بس بعض الأحيان تضطر أنك تسوي الشيء هذا مم. إذا مثلا حل وقت سداد الدين وانت ما معك فلوس لا. مثلا ما استطعت ف... أنك تجمع المال فهل اللي. هذا يعني شيء ممتاز او صحيح عزيز يعني الامور تقدر بقدرها والضرورات لها احكامها لكن تساهل الانسان بان يعالج دائما الدين بدين هذا سيخلف مشاكل الافضل اني انا يعني لا استدين الا بقدر الحاجه الشديده علي حتى ما يبدا المال يتتابع <تصفيق> عن من هذا الله يعني مثلا الان لو نظام الفيزا الان آه. إذا ما سددت حيطلع عنده حد الليميت وحيزيد عليه يعني اضطريت اضطر انه يستدين من الناس حتى يسدد الفيزا حتى ما يزيدون عليه يعني, يعني هذه اذا كانت الضرورات وعموما ايضا الفيزا بالمناسبه الحكم الشرعي فيها اذا كانت الفيزا من مما يزيد عليك اذا لم تسددها هذا ربا نفسه. العقد نفسه عقد ربا آه. طيب لذلك الان عدد من البنوك المحاسبه البنوك اللي عندها نوع من يعني مراعاه الشريعه يعطيك بطاقه الفيزا واذا لم تسدد خلال 40 يوما لا يزيد عليك مال كل يوم ريال لما تفعل البنوك الريبوية لا. إنما يضعك في القائمة السوداء يوقف حساباتك عند طرق أخرى للضغط عليك لكنه لا يعتمد على أنه يبدأ يزيد عليك المال كذلك ترى من أهم الآداب وهو أدب مهم مشكلة الناس اليوم أنك لما تتصل على الذي أدنته مالا وهو ما عنده فلوس يسدد ما يرد عليك فتبدأ أن تغضب أكثر لماذا لا ترد قابل كنت ترد عليه بسرعة الان لش لا ترد أيه. انا اقول كن شجاعا ورد على الاتصال ونعم حياك الله يا فلان والله يا فلان ودي اسددك لكن والله عندي ظروف وابشر ان شاء الله تعالى عطني بس كم يوم احنا طامعين في فضلك وكرمك أيه. ولبسك وإحسانك يا اخي انا لما يتصلدي ويمتص غضبي صحيح. احسن من ان يدعني هكذا التصلب في اليوم عشرين مرة وارسل رسائل انا اعتبر اهانة لي صحيح. انا في السابق التصلبك ترد مباشرة كم رقم حسابك حتى حولك الفلوس وتنبسط م. الآن خلاص ما ترد هذه أيضا مشكلة كذلك من أهم الأداب تسديد الدين بقدر الاستطاعة حتى لو مقفطا يعني مثلا م. أنا سلفتك مئة ريال ثم جاء الموعد أنت ما عندك فلوس ما عندك إلا ألف ريال لا تقل في نفسك ألف هو نسلفني مئة ألف وين تعال إلي انا لما تعطيني ألف وخمسمائة أشعر منك جات. جيتني قولك شوفي يا والله أنا ما سيصر لي لألف خمسين الحمد لله الآن صار الدين ثمانية وكثين وخمسين يعني هي أمل, يعني هي أمل. يعني. جد يعني صار أشعر أنك, أنك متجاوب لأنك لو ما تبدأتنيها بتصرفتها بعد صحيح. أسبوع جاءك ألف وصرفته بعد أسبوعين جاءت ألفين وصرفته هذه كان ممكن لك كذلك يعني من أهم الآدات الحسن القباع ما ياتي مثل اليه دجاب المال قال خذ الله لا يكثر خيرك اشتغلتني جبت يو... المرض والله لو اني متسلف منك مليون صحيح. كلها 10000 لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء ويقول رحم الله امرئ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا قضى اه احمد الان في مصطلح دارج عند الشباب يقول لك ثلتني وارجع لك عجزه من القديمه <تصفيق> <تصفيق> شلون عجزه القديمه يعني ارجع انزل اللي فيها خذها وتوكل على الله لا تضجرني هذا يعني بالمصطلح هذا والله هذي هذي هيهانة برضو لله <تصفيق> هو بلا شك يعني ذكال الإنسان وتراح لان تشعر بنوع من الإهانة صح. والإهانة الأعظم ما هي الإهانة الأعظم لما يأتي واحد يتسلف منك مثلا يقول يا أخي آخر الشهر أعطيك فلوسك صح. ثم تأتي أنت وعطيه مثلا عشرة ريال ثم تتصل به ما يرد عليك ويقول لك والله ما عندي فلوس ما أقدر أسددك ما عليش أصبر علينا ثم تتفاجأ أنه والله معاه جوال جديد تريب ألف تقول البنات هيك هذا يقول مع اللي فلوس كيف عنده جوال جديد حتى لو كان هديه يا اخي بقى ومسددها او مثلا نجح اولاده فذهب اشترى لولده هذا كمبيوتر ب 2000 واشترى الثاني لعبه بلاي ستيشن 3000 واشترى الرابع ويبلغ كذلك احيانا يكون جار ولا قريب ولا غيره تقول في نفسك طيب هذا يا جماعة أنا أطلب عكرة سنة يبشرك في علامات التسرير هذه حقيقة مشكلة طيب الكلام على أداب المقرض بسرعة قبل أن أناس هذا الإعلام الجديد اللي معنا من أعظم أداب المقرض انظار المعكر يكون ما عندك ما تسددني خلص أنا أخرك شهر أخر الشهرين. منها التنفيذ عنه إيش معني بالتنفيذ عنه انك تعطيه فرصة انه يسدد مجدين او ايضا ان عليه المبلغ قفض عليه المبلغ ممتاز صير مثلا هو متسلف منك عشرة الاس تقول له يعني انت مزنوك انت منته قال والله ما اقدر اسدد تقول طيب كم تقدر قال والله سبع الاف يلا عاطني السبع الاف والثلاث ثلاث بعدين ولا يسامحك فيها ايضا هذا السنت عن وكذلك الاخير عدم اهانتها وعدم اذلاله مهم عشان يسلفك عشرة آلاسة. كل مراتك في بقاله يقول لك تشتري من الحليب الغالي اكثر منها يعني مثلا ابو بريان اشترى 300 ريال مسلف مسلف اي لا تكثروا ريال طيب اليوم اظن عبد العزيز انت اخترت المقطع ولا لا <تسفين> اي احنا ايها الاحبه الكرام عندنا اليوم في كل حلقه عندنا مقطع من منتشر بين الناس في في وغيره نعرضه ونعلق عليه واليوم بالذات جبنا مقطع انا ما ادري مقطع ناخذ هذا المقطع تم عودتكم باذن الله تعالى هذه مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجسد <تصفيق> شباب ما شاء الله بيض الله وجهكم تسلموا على الجماعه جزاك الله يبارك فيكم القشوع والطمأنينة واجبة الصلاة إن شاء الله أسأل الله. الله عز وجل لوفكم للصلاة مع الجماعة أن يوفقكم للقشوع والطمأنينة إن الحياة لرح لكم والكل فيها عابرون تحجذ مكانك يا أخي إن الجميع مساعدت ما بسعيك خلوش رايك يا أحمد خصوصا أن فيها تنبيه لانه في الفترة الاخيرة صراحة في حملة شنيعه على المتدينين آه. انهم متشددين ودائما يرهبون اي ففي المذهب هذا واضح انه هي يرغب باسلوب جميل اسلوب عصري جديد ولا ينفر الشباب خصوصا ان الشباب ماخذين فكره سيئه عن بعض المتدينين احسن احسن هو طبعا شوف يا اخي الـ الـ ثلاثه اربع قبول النصيحه هو باسلوب تقديمها يعني احيانا انا ربما اعطيك نصيحه ثم ما تقبلها ثم ما اقول لك لا تقبل النصيحه فتقول لي أنت يا أخي أنت ما تعرف صح صح ذلك مم. الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم طيب لو لم أكن لينا يا ربي إيش الاحتمال الثاني ولو كنت فضا غليظ القلبي لم فضوا, من, لم فضوا, فضوا من. من حولك فضوا من حولي وأنا نبي نعم. فضوا من حولي وأنا يأتي للوحي من السنة نعم الناس يا أخي ما همهم كثرت صلاتك وصومك وطول لحيتك وقفرت ثوبك همهم يا أخي ابتسامتك وطفك ورفقك ولينك لم فضوا من حولك معاملتك ثم قال فاعطو عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الامر طلع الخطا اللي وقعوا فيه الشباب اللي قبل قليل ما هو اللي جعل الشيخ ينصحهم كانوا يصلون بسرعه يصلون بسرعه <تصفيق> والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن العجلة في الصلاه ولما راى النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> رجلا دخل الى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس الرجل صلى ركعتين بسرعه وجاء السلام عليكم يا رسول الله ايش قال له النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> اعك <أحسن>. ارجع <تصفيق> صل صلك لم تصلي كيف ما صليت ما استقبلت القبلة وركعت وسجدت كيف راح وصلى ركعتين وجاء السلام عليكم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي كيف ما أنا صليت يا جماعة راح الرجل وعاده الصلاة رجع السلام. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال يا رسول الله هذا الحين شد والذي بعثك بالحق لا أعرف غيره هذا تعلمني في صلاة جديدة غير اللي أنا أعرف اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم صار المشكلة عنده ليست في قبل القبلة ولا في الوضوء ولا في الركوع والسجود المشكلة عنده في طريقة طريقة الأداء, طريقة الأداء للصلاة قال عليه الصلاة إذا, إذا كبرت وقرأت فقف حتى تطمئن نواقفاً واقف. إذا ركعت فركع حتى تطمئن راكعاً إذا رفعت فرف حتى تطمئن راكعاً إيش معنا راك تطمئن يعني... متأني ومتبطئ إلى درجة أنك تقف قفاً تاماً يعود كل عضو إلى مكانه أركع, أركع ركوعا ثاما أما يا جماعة الذي ينقر صلاته نقر الغراب إذا سجد. سجد سجود سريع إذا جلس بين السجدتين جلس جلوسا سريعا ربما لا تستطيع أنك حتى, حتى تقول في نفسك هذا قرب بيغفر لي ولا ما قرر بيغفر لي وكذلك نحن أيضا فيما نراه من أخطاء في المساجد لا بد يأخي أن الناس يدلون المصيحة كذلك نحن في المساجد في غيرها تنبيه الناس لأخطاء أمر مهم نشكرك على المخطأ <تصفيق> الله أسأل الله تعالى أيها الأحبة الكرام ان يعيدنا من غلبة الدين وقهر الرجال وأن يجعلنا وياكم من المقبولين أشكروا لكم منصاتكم وتواصلكم ومشاهدتكم وتابعتكم إلى اللقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>